ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبي فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بدهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه, وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بوت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى إلى أمر الله فإن وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الله يحب المقسطين عَنِ المؤمنون وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ بين أَكْبَرُ واتقوا الله لعلكم ترحمون يا اللَّهَ الذين الْمُقْسِطِينَ لا الْمُؤْمِنُونَ قوم فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ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 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمْ عليكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أشلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِمَا تَعْمَلُونَ